كل الطامكَ نحلل لِبَن إسر إلَ إلا ما حَّّم إسْر إ على نَنفسْس إلا ما حَّّم إسرا إل على نَفْسين قَِ أن تُ نَزَّل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه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 الل الطامِكَ نحل الّبن إسرا إلَ إلا ما حَّّم إسر إ على نَنفسس إلا ما حَّّم إسرا إِ على نَفسين قَبل أن تَُزَّل التور قُلْ سَأْتُوبُ بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَنْ افْتَرَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان مِنَ المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان مِنَ المشركين قل صدق الله فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ ان اول بنت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدا للعالمين ان اول بنت وضع الذي ببكه مباركا وهدا للعالمين ان اول بنت وضع الذي ببكه مباركا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله لما تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون والَا أَهلَ الكِتابابِ لِم تَكفرُونَ بآياتِ الل لم تَكفُرونَ بآياتِ اللههِ واللهَّهُ شَهيدٌ عَ مَا تعملون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِغُونَهُ عِوَجًا وَأَنتُمْ سُهَادَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَهُ عِجْوًا وَأَنْتُمْ سُهَادَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ يردوكم بعد إيمانكم كافرين 2017- Ya أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم, يردوكم بعد إيمانكم كافرين 2018- Ya أيها الذين آمنوا إن إِ الذيذينَ أُوتُكِتابَابَ يَرُدّوكُ يَرُدّكُمْ بَعْدَئمَانِكُم كَافِرين وَكَفَ تَكفُونَ وَأَن تُمْ تُطْ لا عَلَكُم آةُ الله يفِيكُمْ رَسُول وَمَ يَعتَصِم بِاللهِ فَقَدهُدِيَ إِلَى صِاطِ مستسْتَقين وَكَفَ تَكفرُونَ وَأَن تُمْ تُتْ لا عَلَكُم آهةُ اللَّ وَفِيكُمْ رَسُولُ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 اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ وَتَصِموا بِحَدَلِ اللَّهِ جَمحَ وَلَا تَفََّقُ وَذكُرُونِعمََّةَ اللهَّهِ عَلَكُمْ إذكُتُمْ أَْدَ أَنْ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوا بِكُمْ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحتُم بِنِعمَتِه إخْوَانَا وَكُمْ تُمْ على شَفَ حُفْرَة مِنَّا لِفَأَن قَذَكُمْ مِهَا كَذَلِكَ يُبَينوا اللَّهُ لَكمْ آياتِه لَعََّكُمْ تَهْتَدُون وَتَصِمُوا بِحَدَلِ اللَّهِ جَمحَ وَلَا تَفََّقُ وَذكُرُونِعمَّةَ اللهَّهِ عَلَيكُمْ إذكُتُمْ عَْدَ أَنْ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوا بِكُمْ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوا بِنِعمَتِه إخْوَانَا وَكُمْتُمْ على شَفَ حُفَْةٍ مِنَ النَّارِفَأَن قَذَكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ يُبَين اللهَّهُ لَكُمْ آياتاتِهِ لَعََّكُم تَتَّدُون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 ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن وأولئك هم المفلحون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَحْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمحروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا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 يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون وان الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وَنَ اللهَّهُ يُريد غُلمَ للِ العالملَ وَسْتِلكَ آياتةُ الله نَتنُهَا عَلَكَ بِحَّ وَنَ اللههُ يُريد غُلمَ للِ العالم وَسْتِلكَ آياتةُ الله نَتننُهَا عَلَكَ بِحبق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 وإلى الله ترجع الأمور قال الله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمور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 لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون إن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وداؤوا بغضب وداؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ فَنَاسُوا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِّفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ, وحبل من النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ وَأَذَاقَهُم بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, وينهون عن المنكر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُلَاائِكَ مِنَ الصَّادِحين وَيُؤمِنونَ بِالَّهِ وَْيَمِآاشِرِ وَيَأمررونَ بالِالْمَعرُوفِ وَيَهَونَ عَنمكَبْ وَيَهَونَ عَِ عن الْمُن كَرِ وَيسَارِعُونَ في الخيرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَسَارِعُونَ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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنُكْثِرَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 فيها خالدون مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَدٌّ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِقАНَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ البَغضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَادِمًا يَنَّ عَلَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَهُلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّ مَا عَنْتُمْ قَد بَدَتِ البَغضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ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 ان الله عليم بذات الصدور ها انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله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 هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تحبونهم, تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إن الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ملو نمین وَمَن تَنَسَّسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ ان اللہ بما یعملون محیط ان تَمَسَّسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتان والله سميع عليم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 إِذْهَم م الطَّ إفَتَانكُمْ أَنْ تَفْشَل وَلَّهُ وَلّهُمَا وَعَلَ اللهَِّ فَلَْتَوكَّلِمُؤْمِنُون وَقدَدَ نَ صََكُم اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّ اتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم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 أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَافَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ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 يمددكم ربكم بِخَمْسَةِ آلاف من الملائكة مسومين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يُمْدِدَكُمْ رَبّكُمْ بِخَمسَةِ آلَ ف مِنَمَلَائِكَةِ مُسَين وَماَا جَعَلَهُ اللهَّهُ إِللاا وَشْلَكُمْ وَللتَقُنَ إِن نَّ قُلوبُكُمْ به وَمَنْ نَّصرُ إِللاا مِنْ ن بِلِ العزيز الحَكم وَمَا جَلَهُ اللَّهُ إِللاا وُشْوَلَكُمْ وَللتَقُنَ إِ قُلُوبُكُمْ بِه وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لِيَنْقَطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبَتَهُمْ أَوْ يَكْبَتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا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 او يعذبهم فانهم ظالمون وليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون او يعذبهم فانهم ظالمون أَأَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وما فِي الْأَرْضِ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 والله غفور رحيم لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضاعفا مضاعفه واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضاعفا مضاعفه واتقوا الله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 وَتَّقُْ الن وََّتِ أعِددَت للِكاسِرين واعطعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون واعطعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون واعطعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وَسَارِعُوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قُم وَجََّة عْضُه السماوات وَجََّة ْضُه السماواتُ وَالْأَضُ عِدت للمَُّقينَّينَ يُ فقُونَ في السرااءِ وَبررراءِ وَكَظمِين الغب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 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ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 انفسهم ذكروا الله او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ أَن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَمَن يَغْفِرُ الله إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 وَمَي يَقْفِ الّنُوبَ إِلَّا اللهَّ وَمَي يَخْفِرُ الّنُ بَ إِلَّ اللهَّ وَلَمْ يُُصِرُّوا عَى مَا فَعَلُ وَهُم يَعلَمُ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ ربهم وجنات وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ ربهم وجنات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 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنًا فَسِيرُواFィ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ أَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَلِكُمْ سُنًا فَسِيرُوافِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا لا كَانَ الْمُكَذِّبِينَ ه بَيانُ لَّاسِ وَهُدَان وَهُدَوْ وَمَوْوَضَةٌ للمُتَّقين هذا بَيانُ للَّاسِ وَهُدَان وَهُدَو وَمَْوَيضَةٌ للِمُتَّقين هذا بَيان للَّاسِ وَهُودَان ولا تهنوا ولا تكنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان كنت مؤمنين ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الالفون وانتم الالفون ان كنتم ولا تهنوا, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان مسكم قرح فانمسوا القوم فَقَد مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ فِي ثَنِّه وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ قوم شهداء والله لا يحب الظالمين وان يمسسك قرح فقد مس القوم فقد مس القوم قرحهم مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القوم فَقَد مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ فِي بُطُونِهِمْ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ قوم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا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 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فقد رأيتموه, فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ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 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله الَّذِي بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ نَبِيًّا قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا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 فَأَمَّا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا, ضعفوا وما اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وكَأَنَّ النَّبِيَّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا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 إِلَّا أَن قُلْنَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قالوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 الذيين كَسَ ي يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير ناصر بل الله مولاكم دليل الله مولاكم وهو خير الناصرين دليل الله مولاكم دليل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله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 بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ مِنَّا وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَأَسْقَيْتُم بَعْدَ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم اللَّهُ وعده إذ تحسونهم بإذنه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 ثُمَّ صَرَفْتُكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَمْنُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ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 إذ توسيدون ولا تنون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في اخراكم فاسابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون اذ تصيدون ولا تنمرون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غمنا بغمنا لكي لا تحزنوا فَكَيْلاَ تَحْزَنُوا عَلَ ما فَاتَكُمْ وَلاَ ما أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً أمَنَةَُّ عَسَيْ يَغْْشَ طَائِفَةً مِنكُمْ وَقائِفَةُم قَدَأَهََُّمْ أَنْ فُسُهُمْ وَقَائِفَةُم قَدَأَه مَّتُمْ أَنْ فُسُهُمْ يَظُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْ الحَقضًاَّ الْجَهِلِيَ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْء قُل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يَخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا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 بعد الغم امنه نعاسا امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمت انفسهم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 يخفون فِي أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا مِنَ الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلَيَبْتَلِيَنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيَمْحُصَنَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً امَنَةٌ عَاسٍ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَغْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَغْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظن يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الاض او كانوا اذا ضربوا في الاض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّوا لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهَّهِ وَرَرحمَةٌ خَيرٌُ مَِّا يَجَمَعُون وَل إِن مُتُم أَوقُتِلْلتُم لَ إِلَ اللهَِّ تُحشَرون وَلَ إِ مُُم أَقُتِلتُم لَ إِلَ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 وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَإِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ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 وَمَن يَغْلُ الْيَأْتِي بِنَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يغل ومن يغل يأت بنا غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا؟ قُلْهوَ مِن عي بِأَن فُسِكُمْ إَِّ إن اللهَّه عَ كُلِّ شَيئٍ قَدير أَلَمَّا أَصَابَتكُمْ مُصبَةُم قدَ أَصَبَتُم مِثلَهَا قُلْتُمْ أَن هذا قُلْهُوَ مِنْ عين بِأَم فُسِكُمْ ان الله على كل شيء قدير اولم ما اصابتكم مصيبه قد اصابت مثلها قلتم ان هذا قل هُوَ مَن عِنْدَهُ عِندُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَا يَأْتِيهِ غَيُّ وَمَا لَكَ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ فَاتَّخِذْهُ سَنَدًا ۖ إِنَّهُ هُوَ اللَّهُ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 أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ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 فَكُنْ سَكُونَ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَّؤُوا عَن أَم أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم فسِكُم الْ المَوتَئِن كُمْ تُمْ صَادِقِين وَلَا تَحسَبًا الذيذينَ قُتِنُوا فيِي سَبيل لللههِ أَمواتَ وَلَا تَحسَبًا الذيذينَ قُتنُوا فيِي سَبيل لللهِ أَمواتَابَ الأأَحيا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 بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ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 وَأَن اللهَّهَ لَا يُضيعَهُ أَجرَ المُؤمِنين يَسْتَبَشِرونَ بِنَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَثَطلِ وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّهَ لَا يُضِيَ أَجرَ الْ استَبَشِرونَ بِنَعحْمَةٍ مِنَ اللهَّه وَفضَبلْل وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّ لَا يُضيع وَأَجرَ الْ المُؤممين الذيَّينَ تَجابُ للَِّهِ وَرَّسُولِ مِن بَعدِمَا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 إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُون لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم فاحشوهم اننا قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُونكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَعَنَّى حَسْبُنَا الله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 فانقلبوا بنعمه من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون وخافون ان كنتم مؤمنين انما ذلك الشيطان يخوف اولياء لا تخافوه وخافون فلا تخافوهم وخافون وخافون ان كنتم مؤمنين انما ذلك الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالiman لن يضر الله شيئا لن الله شيئا ولهم عذاب اليم ان الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ لن يضروا الله لَنْ لَ يضَرُ اللهَّه شَيْئ وَلَهُمْ عذاابُ أَلين وَلَا يَحسَب الذيذينَ كَفَروا أن م نُم للَ خَيْرُ لِأَنفُسِه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 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم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 فَآمِنوا بالِلهِ وَرُرسُِ وَإِنْ تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجرٌ النعَظيد فكَان اللهَّهُ لَذَرَ الْ المُؤمِمِنَ عَلَمَا أَتُمْ عَلَيْ ما أنتم عليه حتىَ يمز حتىَ يَمزَ الْ الخَضيتَ مِن الطَّبِ وَمَا كانَان اللَّهُ لُطَلِعكُمْ على الغَييب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 يُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ نِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ َكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَهُُ الأأَنب أَ بِغَيْرِ حَّ وَنَقُوا ذُوقُ وَنَقُ ذُوق عَذاَابَ الحَرَ دَدَ سَمِعَ اللهَّهُ قَوول الذي نَقالوا إِ اللهَّه ثَقيرُوا وَنَحْنُ أأَغْمَا سَنَكْكتُبُ مَا قالَاُوا وَقَتْ لَهُ الأأَب أَ بِغَيْرِ حَبِّ وَنَقُ ذُوقُ وَنَقُ ذُوقُ عَذاَابَ الحَرَ لَدَ سَمِعَ اللهَّهُ قَوول الذيَّ نَقالوا إِ اللهَّه فَقِيرُ وَنَحْنُ أأَغْنِيَ نَكْكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَهُُ الأأَنبَ أَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُُ ذُوقُ وَنَقُولُ ذُوقُ عَذاَابَ الحَرِي ذَلِكَ بِمَا قَدمَتْ أَدكُمْ وَأَن اللهَّه لَْسَ بِضَلنَّام وَأَنَّ اللهَّهَ لَْسَ بِضَلَّ مِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكلهنا قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فاليمى قتلتموهم ان كنتم صادقين الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكلهنا قُل قَد جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِّرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُنَّ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُّسُلٌ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا جاءوا بالبينات والصبر والكتاب المنير فان كذبوا فلقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والصبر والكتاب المنير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 أَتُبِنُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 وَآتُوهُم مِّنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا لَهُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًّا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 اتحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ويحبون ان احمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم فلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ومن فيِي خلْقِ السماواتِ والْأَْرضِ وختتلَ في الليلِ وَنهارلَ آياات لياتاتِ الولِ الأباب إِ فيِي خَلقِ السماواتِ وَالْأَْرض وختلَ في الليلِ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 وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وَماَا لِظَّالِمينَ مِنْ أَ صَار رَبناَا إناَا سَمعن مَُادِي يُونَادِي للإمَانِ أَْ آممِنُوا بِرَبِّكُمْ ان اامِنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا, سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك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 ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَأَوَابًا مِنْ عِنْدِ الله والله عنده حسن الثواب استجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل اني لا اضيع عمل عاملكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض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 والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل اني لا اضيع عمل عاملكم من ذكر او انثى بعضكم عند بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وَأُذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا وَاقْتُلُوا لِئَلَّا نُكَفِّرَ عنهم, عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلْنُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ الله والله عنده حسن الثواب لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قليل ثم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد متاع قليل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 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَدِيرًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان الله سريع الحساب وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله قَشَعِيرَ نِلَّهُ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربهم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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَووجَهَا وَبَستَ مِنْهُمَا ررجَلًَا كَثَِ وَنِسَام وَاتَّقُ اللهه الذي تَسَام أَلونَ بِهِ وَالْأَبْحام إِ اللهَّهَ كانَانَ عَلَيْكُم رَقيباَ لأَهنَّ سُتَّقُ رَبَّكُم الذيذ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِيدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْوجهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَووجهَا وَبَسْتَ مِنْهُمَا ررجَلًَا كَثَِ وَنِسَام آ وَاتَّقُ الله الذي تَسَ أَلُونَ بِهِ وَالْأَبْحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم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 إِهُ كَان حبًا كَبِرا وَآةُ لَتَامَا أَمولَهُم وَلَا تَسَبَّلُ الْ الخَبسَ بِالطَّيبِ وَلَا تَأكُلُ أَمولَهُم إلى أَموالِكُم إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى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 فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة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 ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها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 وَبِذَكَرِ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا, فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَبَنُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَّعُوا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 وَكَفَابِل يحَسبَا وَبَتَلُ التَامَا حتىَى إِذَا بَلَغُ مِكَ حَفَائٍ آ نَسْتُمْ مِنْهُم رُشْدًَا فَدَفَعُوا فَدَفَعُوا إلَيْهِ أَمولَهُم وَلَا تَأكُلهَا إسَافَعُ وَبِدَارًاأَ يكبَروا وَمَنْ كَ نَغَنًا فَلْ يَسْتَافِس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 نَصِيبٌ مَفْرُوضًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ مما قَلَّ مِنْهُ أَوْ كثر نصيبا مفرضا واذا حضر القسمه اولوا القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقلوا فرزقوهم منه وقلوا لهم قولا معروفا 138. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 139. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه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 الَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سعيرا إِ الذين يَأكُلونَ أَمولَ الِييَتَ ظلما إ ما في بطونهم بطُونهِ وسيصلون سعيرا سَعير إِ الذيينَ يَأكُلونَ أَمولَ الِييَتَ مَاظُلمًَا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 مِنْ بعد وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَيِنْكُمْ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصف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 مِنْ بعد وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حكيما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 لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بعد وَصِيَّةٍ, وصية يُوصِي نَبَهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ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 والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله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 يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلُهُ نَارًا خالدا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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهم سبيلا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 فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهمن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما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 واللذان يئتيانها منكم فآذوهما فان تبا و اصلح فاعرض عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه الى الله للذين يعملون الصن اب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 ثم يتوبون مِنْ قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إِذَا حضر أحدهم الموت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 اولئك اعتذبنا لهم عذابا اليما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ولا تعذلهم ان لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا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 ولا تعذلهم ان لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتون بفاحشه مبينه وعاشروهم بالمعروف فان كرهتموهم فعسى ان تكرهوا شيئا عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُم نِّصْفَ طَرِقٍ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَهُ وَإِثْمًا مُّبِينًا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَقًا تَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتأخذُونهُ بُتَانَوا وَإِسمَم مُبِنَا وَإِنْ أرَتتُ مُسْتِبدَا لَزَوج مكَانَ زَوجون وَآتَيتُمْ إحدَاهُ نَّقِي قًَا فَلَا تَأخُذُوا مِنْه شَيْئى اتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا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 حرِّمَعَلَْكُم أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وََّ تُكُمْ وَخَااتُكُم وََّ تُكُم وَخَااتُكُم وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وََُّهَا تُكُمُ الَّاتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ رَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَارَبَائِبُكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجَعُ بَيْنَ الأُخْتَْنِ إِللاا مَا قدَدَسَلَف إِ اللهَّهَ كََ غَفُورَ الرَّحيِيمَا فُرِّْمَ التعَلَْكُمْ أَُّه تُكُم وَبَنَااتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعََّ تُكُمْ وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعنكم وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم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 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعنكم وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامها تنساؤكم فقُمْ مَهَا تُِسَائِكُمْ وَرَبَ إِبُكُم اللَّات فِي حُجورِكُمْ وَرَضَ إُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجورِكُمْ مِنْ النِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِمْ فَإِلَّمْ تَكُوا دَخَلْتُم بِهِمَّ فَل جُنَا حَلَيكُمْ